يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه